شبكت كتاب الله تقدم. تعود بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير لم. السموات و الأرض و آنزل لكم من ذات بهشة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع قوم يعدلون أمن أم جعل الأرض قرارا وجعل قلالها أمهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا A ila hu m Allah, A ila hu السوء ويجعلكم خلفاء مرد ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نسرا بين يدي رحمته فإله مع الله تعالى الله عما نشركون مَن يَبْدَؤُ خَلْقَهُ مَن يُعِيدُ وَمَن يَرْزُقُ مِنَ السَّمَاءِ بِـرُهَانٍ قُمُوا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ بل هم في شك منها بل هم منها عمرون